وَإِلَى ثَمُودَ خَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ شأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توضئ إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجبا قبل هذا أتناهى أن أعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إلي إليه إليه قال يا, يا قوم أرأيتم إن كنت على بلمنة من ربي وآتاني, وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه لاقة الله لكم آية فذرها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذك عذاب قريب، فعقرها، فقالت ما في ذلك ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مكذوب، فلما جاء أمرنا فلما جاء أمرنا نذينا صالحا والذين آمنوا معه برحمته منا ومن خذ يومئذ ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاجمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت أسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال, قال سلام فما لبث أن بِعِجْلٍ حَنِيد فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَجَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إن إِنَّا أُغْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ الرَّطْ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ وَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ بَيعَكُوا بِقَالَتْ يَا وَيْلَتَا أأَلِدُ وَأَنَا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 جاء قومهم يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهن اطهر لكم فاتقوا الله فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد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 قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا ينتفث منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأنفَرْنَ عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِتِّينِ مَعْضُودٍ مُسَوَّمَةٍ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدِينَةٍ خَرَوْمُ شُعِيبَ قَالَ يَا قَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ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 لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيمنة من ربي وآتاني من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي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 ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفتو كثيرا من ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولو لا رهقك وما أنتم علينا بعزيز قال يا قوم أرهظي عذو عليكم من الله قال يا قوم أرهظي أعذ أعذ إليكم من الله, الله واتخذتمه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم يعملوا على مكانتكم إن سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد, برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس البرد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض ذلك من أمباء القرآن قصه عليك منها ضام وحصيد وما ظلمناه ولكن ظلم أنفسهم فما أغنت فما أغنت أن ألهتهم التي يدعون من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 مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير من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 وإنه بما يعملون خبير فاستقن كما أمرت وما تاب معك ولا تقوى إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم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 وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ قُلُوبَ قِيَتِينَ هُنَا عَلِيَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ لَا إلَّا قَلِيلًا مِمَنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَالتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُطْرِفُ فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَابِ ظ ولها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس ثمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَكُلًّا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمِلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَاغْفِرْ إنما تظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغير نعم تعملون.